عشرنا عليهم كل شيء فالقوا لغرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذغهم وما يفتغون ولتصوى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضره وليمترفوا ما غَيْرَ وَاللَّهِ أَبَى تَنْحِي حَكَمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ بِالصِّدْقِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَزَلَ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنكِرِينَ وَمَتَّ كَلِمَة رَبِّكَ صِدْقًا وَوَعْدًا لَا يُبَدَّلُ كَلِمَاتِ لَا يُبَدَّلُ كَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وإنهم إلا bukak wa a'lamu man yadhillu لهم ما حرم عليكم إلا من طللتم إليه وإن كثيرا ليطلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين فسيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشيارين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا وإن أضعتهم فَنَالَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كذلك زين مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مديريها لينكروا فيها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشرعون وإذا جاءتهم آية قالوا إنهم من حتّى حتّى نبت يا يا رب الله اللهم اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجروا صبر عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكمنون فمن يريد الله ان يهديهمه يشرح صدره للاسلام الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يطله يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا كأنما يصحد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط وَالَّذِينَ إِنْ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَٰكِنْ صَالِحِينَ مُهَدِّى سِرَاطَ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ قَوْمًا يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا معاشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا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 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يغلكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عللون وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغفور كالغلي ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذلية قوم آخرين إنما توعدون لآتروا وما أنتم بمعجزين قل يا نَعْمَلُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله لزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله أولادهم قتل أولادهم شرفياء ليردوهم وليهبسوا عليهم دينا ولو شاء ve <tose> فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمد وإياك نستعين بِذِنِ الصِّغَاةِ الْمُسْتَقِيمِ صِغَاةَ الَّذِينَ انْتَهَتْ عَلَيْهِمْ وَيْرُ الْمَرْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَقَدْ ضَلِّيَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَهْلَ دِمَاهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا وَحَرَّمُوا ما وزقهم احتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معرشات وغير معرشات والنخل والزرع مختلفا أبلح والزيتون والرم متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصار ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما وزقكم الله ولا تتعلم خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أسواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الآن ذكرين حرم أم الأنثيين أم, ام اشتملت أم اشتملت عليه ومن الإذل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسين أم اجتملت علي أرحام الأنسين أم كنتم شهداء إذ وصلوا إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إليه حرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسروحا أو لحم خنزي <تصفيق> فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به فمن اضطر غير باء ولا عاد فإن ربك غفور رحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعد عليهم غير المنطوب عليهم ولا الضال وَمَا عَلَيْهِمْ شُرُومٌ مَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ إِلاَّ مَا حَمَلَتْ فَرُمْهُما أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَخْتَلَقًا بَعًا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَطْئِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذو رحمة لا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشرطوا له شاء. فَأَخْرِجْ يَا مُولانا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْطَأُونَ قُلْ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 شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تمتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياما ولا تقرقوا الفواحش ما ظهر منها وما بطل ولا تمتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك مرحبا وفصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقرأوا مالا اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبنغ أشهده وأوفوا الكيل والميزان بالقسطة لا نكلف نفسا إلا نسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوثوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السهل لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّطُوا بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّاكم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَمْسَنَا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شيء رَحْمَةً وَرَحْمَةً عَلَى الَّذِينَ بِقَالِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا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 رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستخين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهن <متحدث> <تصفيق> لن ينظرون الا ان تأتي ياتي الم لن ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعد ايات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن, لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا كنتظرون إن الذين فروا دينهم وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا آمَنَ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يَلَبِّثُونَ يَا وَاللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عليها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 الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين بإسم ربك الأعلى الذي خلق فسوفا والذي قدر فهدا Melbourne no. فك وَصْنَظّه فَصز ببلدُثون حيا الدنُنيا والآخاتُ غيررون وَأَدق إِ هذالَ في الصح في الأُون صح فيِي إبم والسَان الحمدُ للَّ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 يَعْفُونَ مَا تَعْقُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا